مولى نور شكور نبينا من سما فوق قلب نور هادينا او احمد الله البشير احمد الله البشير بشرى الإسلام بداعوته في ليل المجز ورفعته <تصفيق> يا بلبل غر تريدك يا بلبل غر تريدك بربي